والله على ما نقول وكيل وآحدتكم بعهد الله وميثاقه واسماءه المقدسة بكلمات الله التامات وبعزته وسلطانه وجبروته وطاعته في خلقه وعظمته وعرشه وكرسه وأرضه وسماواته وجنته وناره فخلفتم سليمان بن داود عليهم السلام ألا يخالف عهدك ولا ميثاقكم ولا عما ينزل الله إليك من أسمائه المباركة الميمونة المقدسة ألا يعود بشيء من معصيتك بعد يومنا هذا وذلك اليوم من أوله إلى منتهى فاذكروا هذه العهدى وهذا اليوم الذي عاهدتم نبي الله بيننا وبينكم كفيل ووكيل وهذه يضالبكم من أن أنتم منكم أن أنتم خلفتم العهد من بني آدم وبنات حواء أو يخالف أحد من جيشكم على أن تأخذوه على بريته فأخذيتم بذلك وقلتم سمعنا واطعنا لهذا الملك المسلط علينا وبخاتم السحر التي سخر لنا لها وأقررنا بذلك فإني خلفنا اذكك واثره في جميع بني ادم وبناته عب فانت في علمينا ومن ديماينا واشعارنا وبشارينا لحومنا عندك ولا يعفيكنا من بعدنا وبياثك خاتم سليمان بن داوود عليه السلام على الجن والشياطين من الإسلام على الجن والشياطين والغيلان السعرة وأم الصبيان وبحرمة الآيات وهذه الأهد وللدعوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحنان المنان والحمد لله اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم ونبيك المكرم محمد صلى الله عليه وسلم بآل بيته الطاهرين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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبير سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الأول والآخرة والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء يشبهك وأنت الباطن فلا شيء يراك وأنت الواحد بلا كثير وأنت القاهر بلا وزير وأنت المدبر بلا مشير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 Subhaneke ya Allah, Subhaneke ya Ba'if Subhaneke ya Allah, Subhaneke ya Varif Subhaneke ya Allah, Subhaneke ya Vedud Subhaneke ya Allah, Subhaneke ya Mecid Subhaneke ya Zalbatışışşedid Rabbiş sadri ve yassirli emri واحل الأقدة من لساني واجعل لي من لدنك سلطان النصيران سبحانك يا من تعزز بالقدرة وقهر عباده بالموت سبحانك يا من استعشر الكبرياء سبحانك يا من ملأت عظمته الأرضى السماء. سبحانك يا من له الحمد والثناء سبحانك يا من له الدوام والبقاء سبحانك يا من له الطول والنعمة سبحانك يا من له الأسماء العسنى ربي إني ضعيف فقوني وذليل فعزني وفقير فارزقني من خزائن رحمتك سبحانك يا رب الأرباب سبحانك يا معتق الرقاب سبحانك يا مسبب الأسباب سبحانك سبعانك يا فاتح الأبواب سبحانك يا غفور يا تواب سبحانك يا سريع يا وهاب سبحانك يا منزل الكتاب ربي ربي ربي سخر لي عبادك يا رحمن يا حنان يا منان أأذن لي بالإخلاص واسمع مني يا ماجد وأجب تعائي يا متعزز وغفر لي يا واحد لا إله غيرك أنت أنت ربي ورب كل شيء استغفرك وتوبي سبحانك يا ذا الملك والملكوت سبحانك يا ذا القوة والجبروت سبحانك يا حي لا يموت سبحانك يا من تعالى والطف عن يرى سبحانك يا من له ملك الآخرة والأولى تعاليت ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا سبحانك يا معتق الرقاب سبحانك يا مسبب الأسباب سبحانك يا منزل الكتاب Subhaneke ya Kerim Subhaneke ya Vehhab Subhaneke ya Hayyü سبحانك يا إلهي وإله الناس خلقتنا ربنا بيدك وفضلتنا على كثير من خلقك ولك الحمد والنعماء ولك الطول والآلاء تباركت ربنا وتعالي نستغفرك ونتوب إليك أجب يا كسفيال بحق العيل الباقي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يا غفار ربنوب أجب يا لويال بحق الذي أحيي وأموت فأرحم المؤمنين أجب يا مرعيال بحق الذي رفعت السماء بلا عماد أجب يا ميكاء بحق الذي لا شيء أرفع مني أحيي الأنفس بعد موتها أجب يا بحق الله الذي أحيى أجب يا بحق الله الذي يربي الأطفال في بطون أمهاتهم به يسهل الله كل عسير بقدرته أجب يا روح بحق الله الذي لا يخفى على ما في المشرق والمغرب ومن سال به أما يريد نهاله أجب يا شرط يا يحق مالك الممالك من جي من المهالك أجب يا كفريائل بحق الله الذي يغفر الخاطئين والمذنبين أجب يا لطف يا أل بعق الله الذي المطلع على الأسرار ولا يكشفها إلا لمن اجت من خلقها يا باقي يا ودود أطنائي أصباؤت آل شضاي أجب يا توطي يا أل الله الذي الشافي المريض أجب يا فحلي يا عق الله الذي القوي المتين يا غياث من لا غياث له يا آل يا من ليس كمثله شيء يا باري يا واحد يا صمد يا الله يا حي يا قيوم يا دائم يا أبد الأبد أجب يا ويا عسر يؤل ويا عصفر يؤل ويا درح ياال ويا دم يؤل ويا قسع ويا طحطال ويا معديال ويا عزرال ويا معفريال ويا طمرمال ويا طحطال ويا معديال ويا عزراال ويا معفريال أجب يا روقيال بعق الله الذي يبسط رحمته للعباد أجب يا رقياء بحق الله الذي يظاهر الباطن في كل شيء أجب يا سمسماء بحق الله الذي الصير العميق أجبيات طيال بحق الله الذي يحيي الإظامة وهي رميم أجبياء الهيال بحقه يا من لا يعلم ما هو إلا هو يا مه يا مه يا هاهم يا والله الذي ماسك هذه القدرة هو الله الواحد القهار أجب يا نريال هو الله السميع العليم الذي يقلب الشمس من المشرق إلى المغرب شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه فإنهم ينهزمون رب يَفْنَى الْأَكْوَانَ الاكوان والملكوت ويبقى هو يا من لا اله إلا هو والأول والآخر والظاهر والباطن أجب يا صرف يا ألبي حق الله الذي يستطيع لكل شدة ومنزل السحف والأسرار على قلوب الأنبياء والصالحين والأخيار ياه واه وياه وياه أجب يا خفيال أصعف يا أل بحق الله رب العالمين الملك الجبار المتعال هو الله الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا قوة لأحد من المخلوقين والله الله للعباد ونجزيهم بما كانوا يعملون وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أشعلها بينهم الشيطان يومئذ يتفرقون فإنهم يتفرقون بحق الله الذي أخفى المظلومين على أعين الظالمين واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه خذوا أعينهم وأبصارهم واجعلوهم يا هدام هذه الأسماء في بعري من الظلمات حتى لا يراني صم مكم عمي فهم لا يبصرون اللهم إني أسألك يا خفي الألطاف بلطف الخفي أخفني بلطفك الخفي فإن من أخفيته بخفي لطفك فقد خفى فإنه يخفى ثم يذهب حيث شئت فإن تكلمت ظهرت لكل أحد وذهب السر الخفي والعلم المطيء هو الله الذي يطيعني كل شيء وكل من في السماوات والأرض هو الله الذي عمت العباد ورحمتهم إذا وقعوا في الشدائد هو الله الذي أنفرد بوحدته على كل شيء وهو أبد الآبدين ودهر التاهرين وهو أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسألك حاجتي تقضي بسرعة الإجابة في الحال قبل أن تقوم من مقامك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وعليكم بخ بخ السلام فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلعون إن صرفوا مأجورين بارك الله فيكم وعليكم قوله الحق وله الملك فكشفنا عنك غضائك فبصرك اليوم